Book 2 5 5 5 Læne og sprog. Al og John er fra London. John men London. Jean min London. London ligger i Storbritannien. Takau London fi Britannia lausma. Takau London fi Britannia lausma. Han taler engelsk. Hua, jete kællem ol'inglisia. Hua, jete kællem ol'inglisia. Maria er ماريا من مدريد. ماريا من مدريد. ما تقول لغة تقع مدريد في إسبانيا. تقع مدريد في إسبانيا. هي تتكلم الإسبانية. هي تتكلم الإسبانية. Peter og Martha er fra Berlin. Peter, ja Martha, min Berlin. Peter, ja Martha, min Berlin. Berlin ligger i Tyskland. Takau Berlin fi Almagna. Takau Berlin fi Almagna. Taler I begge to tysk? Hel, تتكلمان الألمانية. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ لندن هي عاصمة. لندن عاصمة. مدريد وبرلين هي أيضاً عواصم مدريد وبرلين عاصمتان أيضاً. عاصمتان ايضا هوفستادنه ار شطور ار شدين العواصم كبيرة وصاخبة العواصم اي اوروبا تقع فرنسا في اوروبا تقع في Ligger i Afrika Takao Messer, fi Afrika Taka Messer, fi Afrika Japan ligger i Asien Takao Leaban, fi Asia Taka Aliaban, fi Asia Kanada ligger i Noamerika. تقع كندا في أمريكا الشمالية. تقع كندا في أمريكا الشمالية. بنما يقع في مملكة تقع بنما في أمريكا الوسطى. تقع بنما في, الوسطى تقع, في الوسطى. تقع البرازيل. في أمريكا الجنوبية. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية.